وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه سلام الله عليكم ورحمه وبركاته وبعد فإن رسول الهدى عليه الصلاه والسلام مذكى من ربه جل في علاه قبل أن يذكره مذكور واثني عليه ومثنو والرسول عليه الصلاة والسلام هو الشهادة الثاني بعد الشهادة باللولوية لله سبحانه وتعالى، فقرر الله اسمه باسم رسوله، وهذا هو الشرف العظيم. حتى قال بعض المفسرين في قول سبحانه وتعالى ورفعنا لك بكرة، قال لا أذكر إلا تذكر معي. الله قد أنزله المنزلة اللائقة. به عليه الصلاة والسلام وأثن الله عليه ومدحه وزكاه ونزهه فقال إنك لعلى خلق العظيم فمدح الله خلقه ومنهجه وسيرته الجميلة وأخلاقه الجليلة عليه الصلاة والسلام ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر الأمة أن تتبع هذا النبي المعصوم بأبيه أمي فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رجل الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا مشكلة المسلمين الآن أن التربية الإسلامية في بعض نواحيها تهمش هذه السيرة المجيدة أو تقراها مبتورة أو ناقصة أو مشوهة أو تص لا تصل إلى قلب القارئ ويعظم عندهم غير رسول عليه الصلاة والسلام سيرة محمد عليه الصلاة والسلام هي السيرة الإنسان العظيم الكامل المجيد الذي اصطفاه الله وجعله إماما للناس إذا لم نعلم أبنائنا وبناتنا سيرة أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام فالأخير فينا وقد قصرنا في واجب الرسالة والدعوة المحمدية وإني أكل ما وصل إليه أبناؤنا من جهل بسيرته صلى الله عليه وسلم وبهديه السيرة التفصيلية إلى عجزنا العلمي والإعلامي عن إيصال رسالته صلى الله عليه وسلم وإرسال وتوضيح ما كان عليه سخصه الكريم عليه الصلاة والسلام من سجاء حميدة سبحان الله القرآن يقرأ صباح مساء وسيرة صلى الله عليه وسلم تتلى ومعلوم أنها لا تقبر صلاة العبد حتى تكون على سنة ثلاثة صلى الله عليه وسلم ولا حجه ولا صيامه ولا ذكره ولا عبانته فلماذا لا نطلع وهذا وجوب علينا على سيرة هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام وبالمناسبة فإن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قد تواترت مكارمه في الناس ويكفي ثنان الله سبحانه وتعالى أثنى عليه حتى قال فبما رحمة من الله لنت له كنت تفضل غريض القلب لانفض من حولك فيكفيه فخر صلى الله عليه وسلم أن ربه رضي رضيه واختاره, واختاره واجتباه واصطفاه لكن أتساءل إلى متى, متى نبقى في جهل بسيرة صلى الله عليه وسلم وبسنته أو نبقى ننتظر أن يقرر علينا مادة لنقدمها في الامتحان مع العلم أن عبادة المسلم مرتبطة بهذا الإمام المعصوم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنت نور العين سيد الدارين أنت نور العين سيد <تصفيق> ها دید ثقالین في طریق الله يرسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله لا بد أن ترتبط في كل لحظة وفي كل ساعة وفي ليلك وفي نهارك وفي عبادتك وفي قيامك وفي قعودك وفي سلمك وفي حربك لمحمد صلى الله عليه وسلم. حتى أبو الحسن الندوى رحمه الله يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم سوف تجد أمامك في كل مرحم منح الحياة فإن كنت تاجرا فكا... فقد تاجر صلاحة أسلام وإن كنت فقيرا فقد مرى بالفقر وإن اغتنيت فقد اغتانى بعد الفتوح عليه الصلاة والسلام وإن كنت رب أسرة فكان رب أسرة وإن كنت ملكا أو, إمام أو إماما أو مسؤولا عن دولة أو رئيسا فقد كان صلاحة أسلام أنه هو المسؤول عن الدولة وكان قائد الحرب صلاحة أسلام وكان الخطيب وكان المفتي وكان المشرع وكان عَلَيَّ الصَّلَيْحِمِ بين الناس وكان الداعية. وكان الواعب. دعونا أيها الإخوة نعود عودة صادقة رب... يعني لعل عسبك محمودا عواكبه فربما صحة لا يسامع إلى يعني هل ننتظر هزات أخرى واستهزاءات أخرى وسخريات أخرى وأتساءل عن هذا العالم الإسلامي الجثة الهامدة المليار 200 مليون لا يهز لهم حراك ونبي الرحمة والملحمة والهداية الربانية والعناية الإلهية يتعرض الأذب فديناه بالأرواح صلى الله عليه وسلم بهذا بهذه السخرية والله لو تعرض أحد الحكام لهذا لقامة الدنيا ولم تقعن أو أحد الساسح فكيف سيد الخلق الذي الله سبحانه وتعالى زكاه وطهره جعله أعدى الإنسان وأحب إنسان وأكرم إنسان فنحن بحاجة إلى صحب الضمير ونحن بحاجة إلى مراجعة نفس مع محمد صلى الله عليه وسلم نورك الوضاء فجر كل رجاء نورك الوضاء نجر كل رجاء كاشف الظلماء عن عباد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية